عليهم غير المغضور عليهم ولا الضالين ظهر الفساد في البذل والبحث بما كسبت أيديهم لِيُذِيقَهُ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لِيُذِيقَهُ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا عَنْهُمْ يَرْجِعُونَ قُل سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كان فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ ۖ مِن كَثْرَةِ فَعْلِهِمْ فَرِيقًا ۖ وَمَن عَمِلَ صالحا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 وَكَانَ حَّ علَنا نَفْر المؤ الله الذي يُسِل الّاح فَتُذير سَحابًا فبسُك فبسكُ في السماء إكَ فَيش وَجعَهُ كسَفَ فَسَرَ وَجَق يَقْرج قَانك فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحمي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء تَنَارِيحًا فَرَأَوْهُ الصَّوْلَ وَالنَّوْنُ مِنْ بَأْدِهِ يَذْكُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا إن تسبع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي ضلقت من ضعف مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةٌ ثُمَّ جَعَلَ الْبَعْثَ قُوَّةً ضَعْفٌ شَيْبَةٍ يَصْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تُقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ يَرَى السَّاعَةَ كَذَلِكَ كَانُوا يُخَفَّفُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لُبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يوم البحث ذِئْرَاتُهُمْ وَلَاهُمْ مُسْتَعْتَدُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ من كُلَّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتُهُم بِآيَةٍ يَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولُنَّ الذين كفروا وذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حقا ولا يستخفنك الذين لا يعلمون.